وَإِذْ بَنَوْنَا وَالَّذِي آثَرَ الْإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ بَيْتِهِ إِنَّهُ وَأَنَّهُ إِذَا مَكَنَ لَفِي أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وا هل في لنا في الحر اذا تقيدا لو أأخذوا منها وأطعم فهو خير له ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخططه الطير فتخططه الطير أو تهوي به في مكان İzlediğiniz إذا هكم إلى قوم إِذَا خُنَّ طَط الله لا قرسموا على الذصام تتبان اذا منها فأكلوا منها ذا <تصفيق> النساء و